اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك يكون الطقس في الصيف حارا وجافا توجد في تركيا ثلاثة أنواع من المناخ الرئيسي أحيانا ينزل المطر وأحيانا يسقط الثلج في الشتاء يوجد المناخ القاري في وسط وشرق وجنوب شرق الأناضول،